والصفات صففا فازجرا ت <ص في ق> زجرا فالتاليات ذكران إن إلهكم ل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زين السماء الدنيا بزينة ل ل ك و ا ك ب إن زين السماء الدنيا بزينة ل ل ك و ا ك ب وحفظا من كل شيطان م ا ر د لا يسمعون إلى الملائة الأعلى ويقفون من كل جانبه دحوره ولهم معذاب واصب إلا م ن خ ط فالخطف فاتبعه شهاب ا ل ب فاستفهيم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم َُ م ن ْ ط ي ن ل ز ِ ب ا بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آ ي ت يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا و ك ُ ن ا تراب وعظام ََ إ ن ّ ا لمعوثون و َ ب ا ء ل ْ أ و و َ ل و ل ُ و ن قُلْ نَعْمَ و َ أ َ ن ت م ْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا ه ي َ ز َ ج ر َ ة ٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ لَذِيكُنَّ بِهِ تُكَذِّبُونَ أ ح ْ ش ر ُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أ ح ْ ش ر ُ الَّذِينَ ظَلَمُوا و َ أ َ ز ْ و َ ا ج َ ه ُ م ْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فهدهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بلهم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم ت ت و ل ن ا عن اليمين قالوا بل لم تكنوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما َ ا ف ي ن تحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين ف إ ِ ن َّ ه ُ م ْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُسْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ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 وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولائك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في ج ن ا لعين على س ر ر متقابل ي وقاف عليهم بكأس من م ع ي ن بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم ا عنها ي ن َ ف و ن وعندهم قاصرات الطرفيين وعندهم قاصرات الطرفيين كأنه ن ب ي ض مكنون فأقبل بعضهم على بعض ي ت س ء ل و ن قال ق ا ئ ل منهم إنك ن ل ي ر ي ن قال ق ا ئ ل منهم ن َ ل ِ ق َ ر ِ ي ن يَقُولُ أ ي ِ ن َّ ك َ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا م ِ ث ْ ن َ و َ ك ُ ل ّ ت ُ ر َ ا ب ا و َ ع ِ ظ َ ا م ا أ َ ئ ن َّ ا ل َ م َ د ي ن ُ و ن َ قَالَ هَلْ أَنْتُمُ الطَّلِعُونَ ف َ ا ط َّ ل ع َ ف َ ر َ ه ُ فِي س َ و َ ا ء ِ الْجَهِيمِ قَالَ ت ََ ا ل ل َ ى إِن كُنْتَ ت َ ر َ د ِ ي وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ ب ِ م َ ي ِّ ت ٍ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ ا ل ف َ و ز ُ ا ل َْ ظ ِ ي م إ ِ ه ذ َ ا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لمثل هذا لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير ا ن ز ل ا أذلك خير النزلا أم شجرة الزبون أم شجرة الزبون فذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلها ن فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وعلها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا آكلون إنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطن و ثم إن لهم عليها ل ش و ا من حميم فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطن ثم إن لهم عليها ل ش و ا من حميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم إنهم ألفوا آ ب ال ا ؤ ه م ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل ق ب ر لهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم و َ ك ي ف كان عاقبة المذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادا نوح فلن يعمل المجيبون و ن د َ ي ن ا ه وأهله ُ م ن الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم م ُ ب ا ق ي ن وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن كذالك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من, الآ من شيعته لأبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم وَإِنَّ مِنْ ش ِ ي ع َ ت ِ ه ِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ ج ا ء َ ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أ إ ث ك أ آلهة دون الله تريدون ك آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إ ن ي سقيم فتولوا عنه و د ع و فراوا إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تاطقون فراخ عليهم ضربا باليمين فقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما ت ن ح ت و ن والله خلقكم وما تعملون قال ا بنو له بنيا ن فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعل ن ا ه م الأسفلين وقال إني ذاهب إلى رب سيهدين رب هبري من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي فَلَمَّ بَلَغَ مَعَهُ ا ل, ل مع س َّ ع ي َ قَالَ يَا ب ُ ن ي َ إِنِّي أَرَا فِي أن ا ل ْ م َ ن َ ا م ِ ن ِّ ي أ َ ذ ْ ب َ ح ُ فَانظُرْ مَا ذ َ ا ت َ ر َ ى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا ت ُ ؤ ْ م ِ ر ُ س َ ت َ ج د ُ ن ِ إ ِ ن َ ا شَأَ أَلَّا هُمْ ا ل ص َّ ا ب ِ ر ِ ي ن َ فَلَم و َ ت َ ل َ ه ُ ل ِ ل ْ ج َ ب ِ ي ن و َ ن َ ا د َ ي ن َ ا ه ُ أ َ ي َ إِبْرَاهِيمَ ق َ د ص د ق َ ت ا ل ر ُ ؤ ْ ي َ إِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهَا ذ َ ل ه ُ و ا ل ْ ب َ ل َ ا ء ُ الْمُبِينُ و َ ف َ د ي ن َ ا ه ُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم ك ذ ل ك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريةهما محسنون ا ل لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون و ن ج ي ن ا ه م ا وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وأتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهارون إنك ذلك نجزي س ي ن إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إ ل ي ا سلم المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلو وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحذرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا و َ م ِ ن ِ و َ إ ِ ن َُّ م ُ ط ا ل َ م ٌ الْمُرْسَلِينَ إِنَّ ْ ج ي َ ا ن ه ُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا ع َ ج ُ و ز ا فِي ا ل ْ غ َ ا ب ِ ر ِ ي ن ثم دمّرَنَ الآخرين وإنَّكم لَتَمُرُّونَ عليهم مُصْبِحينَ وَبِاللَّيلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أ َ ب ق َ إلَى الْفُلْكِ ا ل ْ م َ ش ْ ح ُ و ن ف َ س ا ه م ف ك َ ا ن َ مِنَ الْمُدْحَظِينَ ف َ ل َ ت ق ْ م َ ه ُ ا ل ج و ت ُ و َ ه و َ م ل ي ن َ ف ل َ و ل ا وَكَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ل ََ ب ث َ فِي بُطْنِهِ إلَى ي َ و ْ م يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ ب ِ ا ل ْ ع َ ر َ ا ء ِ وَهُوَ سَقِيمٌ و َ أ َ ب َْ ن َ ا عَلَيْهِ شَجَرَةً م ِ ي َ ق ْ ط ِ ي ن و َ ر س َ ل ْ ن َ ا ه ُ إلَى م ِ ئ َ ة أ َ ل ف أ و ْ يَزِيدُونَ ف َ م َ ن ُ و ا فَمَتَّعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ ف َ س ْ ت َ ف ْ ت ِ ه ِ م فستفتيهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم ساهدون ألا إنهم من إ ك ه م لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أ فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين ف أ ت و ا بكتابكم إنكم صادقين و جعل بينه وبين الجنة س ب ا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين ف إ ن َّ ك م وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتين ن إلا من هو صالح جحين وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ ا ل ص َّ ا ف و ن َ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ و َ إ ِ ن كَانُوا لَيَقُولُونَ و َ إ ِ ن كَانُوا ل ي َ ق ُ و ل ُ و ن َ ل َ و أ َ ن َّ ع ِ ا د َ ن َ ا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ ع ِ ب َ ا د ا ل ل َّ ه ِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُم لهم المنصورون وإن جندنا َ ل َ ه ُ م ُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ ح ِ ي ن و َ أ َ ب ْ ص ِ ر ه ُ م ْ فَسَوْفَ ي ُ ب ص ِ ر ُ و ن َ أ َ ف َ ب ِ ع ذ ا بِنا يَسْتَعْدِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ ف َ س َ ء ََ ص ْ ب َ ح ُ ا ل ْ م ُ ذ ر ِ ي ن َ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ ح َ ت َّ ى ه ح ِ ي ن و َ أ َ ب ْ ص ِ ر ه ُ م ْ فَسَوْفَ ي ُ ب ص ِ ر ُ و ن َ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَم و َะ سلام ์อั المرسلين والحمد لله رب العالمين